صرفت إلى رب الأسماء مطالبين، ووجهت وجهي نحوه وما أربي. صرفت إلى رب الأسماء مطالبين، ووجهت وجهي نحوه وما إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه ملك يرجى سيبه في المتاعبين ملك سيبه في ووجهت وجهي نحوه ومآربي صرفت إلى رب الألام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك سيكون في المتائبين لن يكون يرجع سيبون في المتائبين إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الوراط الرن بجزل المواهب. ومد البر الذي فاض جوده وعمل ورى طرا بجزل المواهب مقيلي اذا زلت بين نعلو عافر زلت بين اسمح غفار وأكرم واهبي واسمح وأكرم واهبي في المتابي ليكن يرجع سيبو في المتابي فما زال يولين الجميلة لطفا ويدفع عني في صدور النوائب ما زال يولين الجميله لطفا ويدفع عني في صدور النوائب ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب جنينا ويحميني وبي المكاسبين صلحت إلى رب الأسماء مطالبي. وَظُهُورِ وَمَغَارِبِ وَنَهْرِهِ إِلَى <تصفيق> الْمَلِكِ الْعَلَى الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ فزعت الى باب المهيمن طارقا مدلا انادي باسمه غير هائبي فزعت الى باب المهيمن طارقا اسمه غير هائبي كريم يلبي عبده كل ما دعا كريم يلبي عبده كل ما دعا نهارا وليلا في الدجاء والغياهبي في الدجاج وهو مهاربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في يا سيبو في المدى.